اذ لم يتجرا احد على اياته يعترض له ولا يعطي انبه منه حتى يبلغ محله ويجعل ايضا في أسلمة الإبل جرح يشق أحد جانبي السلام حتى يخرج منه الدم ثم يأخذون أبرة من راس السنان من بلوته فيبلونها بالدم، ثم يعقدونها في بلوة البعير، لونها أحمر دم، هذا يسمى الإشعار، الإشعار لا يكون إلا في الإبل في وأعمال بكر والغنم فيكتفى بالقلائد الكلاد الكلاد في رقابها وأحيانا يجعلوننا الكلاد الكلادة نعلين في علقنا في رقبة كل بعير نعلين والبعير اسم للناقة والجمل الناقة تسمى بعيرا لأنه يركب والجمل يسمى بعيرا هكذا ثم هذا الهدي يسمى هدي التطوع أذكر ان الذي يذبح بمكه يمكن اربعه انواع او خمسه الاول هدي التطوع الذي يسوقونه على ارجلهم وقد يركبونه او يركبون بابه الثاني دم التمتع ودم القران الذي عليه دم المتمتع القارن يذبح من جنس ما يهدى عن الإنسان شاة واحدة او شب فدنة أو شب بقرة الثالث الفدية المحبور إذا فعل محبوراً ينغطر سواء لبس مخيطاً أو شط طيبة عليه دمن أو عليه إطعم مسكين ثلاث ستة مساكين أو أصيام ثلاثة أيام فإذا ذبح دماً يسمى هذا أو يسمى أفدية المحفور الرابع دم الجبران إذا ترك شيئاً أمن غاجبات الحج أو العمره لازمه أن يذبح ويسمى دم جبران كما إذا ترك الرمي أو ترك طواف الوداع أو ترك مثلا المبيت بمنع بمزدانفة أو المبيت بمنع أيام منا فإن عليه دم جبران الخامس أهدي التطوع فهذه كلها مما يشرع في مكة الأول هدي التطوع والثاني دم التمتع يأول والثاني دم الجبران والرابع فدية المهور والخامس جزاء الصيد إذا قتل شيء من الصيد فإنه يقتل بدله وتقدم هذا بباب جزاء الصيد واما الأرخية فإنها مشروعه من كل البلاد ليست خاصة من مكة تسرع في, في كل البلاد والدليل ذلك السنة وفيها حديث في فضلها ولكن الحديث لا تخلو من مقال فيها بعض ولأجل ذلك لا يغفرونها في أكثرهم أذكر أن شرعيتها اقتداء من عليه السلام فان الله تعالى امره ان يذبح ابنه فامتثل ذلك ولما عزم على ذبحه افدعه الله قال تعالى فلما قال الله تعالى بشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه استعيق قال يا ابني إني أرأى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبتي فعل ما تؤمر هكذا استسلم ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله لجبيه وندينا فإيا إبراهيم قد صددت الرؤية أنك ذلك نعج المحسنين ثم قالوا فديناه بذبح عظيم فالتفت إبراهيم فإذا هو بجبريل ومعه كابش آقرا من كحيل إِبْرَاهِيمُ إبراهيم فكاكا لولده فأبقى الله سنة مؤكدة وهي السنة الإبراهيمية وهي السنة المحمدية. والشريعة الإبراهيمية هكذا أصبحت السنه ثم الأحاديث التي في فضلها قد انتقدها بعض المشايخ منها أن نوقع يا رسول الله ما هذه الأفاحي؟ قال: أسنة ابينا إبراهيم. أقيل فما لنا فيها كان بكل شعرة حسنة. قالوا والصوف. قالوا بكل شعرة من الصوف حسنة. هذا حديث ضعيف. من حديث الفضائل. ومنها أيضا. الحديث الذي فيه اخبروها عند الذابه فانه يغفر لكم عند اول قدره من دمها هذا اعضاء يذكره اصحاب الفضائل وهو اليس بصحيح فيه ضعف ولا يقال إنه مكتوب وكذلك الحديث الذي فيه إنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأغلافها وإن الدم ليكع من الله بمكان قبل أن يكع بالأرض فطيبوا بها نفسه من أحاديث الفضائل التي يتسامحون في روايتها يقولوا ها هنا إنها سنة مؤكدة هكذا عندنا معشر الحنابلة أنها سنة وأما عند الإمام أبي حنيفة فإنها واجبة على ذو اليسار وقد ورد في حديث لا بأسبب الصحيح أن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقرب أن مصلنا وهذا يؤكد وجوبها أو, أو, أو يؤكد أهميتها فلا يقرب أن مصلنا الساعة في الكدرة علي من كان عنده قدرة واشتطاعة على أن يضحي فعليه أن يضحي وكان الصحابة أيضا يحرصون على أن يضحوا ولما أن واحد منهم أبو برجة بن نيار لا قبل أن يصلي خطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أما ذبحها قبل الصلاة فليذهب مكانها أخرى ومن لم يذهب فليذهب على اسم الله. فقال أبو فردا ابن يار وقال جابر رضي الله عنه يا رسول الله أني علمت أن اليوم يوم لحم فذبهت أرحيتي قبل أن اصلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم فقال فإن عندنا عناق هي أهب إلينا مشاتين فلأتجئ أبه آثان أتجئ عنك ولا تجئ عن أحد بعدك هكذا يدل ذلك على وجوبها أو على آثانيتها لما رأى أبو وردتها النشاطة التي أباها قول الصلاة لا تجزي قال أريد شيئا يجزي فعند ذلك أباها له أي أباها عناقا العناق التي لم تبلغ السن المعتبره هكذا الدليل على أنها ليست واجبه أو على أنها مسمتنونة حديث أنا سب أبي الله عنه قال رحم النبي صلى الله عليه وسلم كم شيء أم لحيني أقرن عيني إذا بهم أبيضه وسمى وكبر الكبش ذكر الله وذلك لأن الغنم يدخل فيها الضأن والمعز والواحد منها يسمى شات وإذا أردوا التميين والإضاح قالوا الذكر من الضأن يسمى كرسا والأنثى تسمى نعجا والذكر من المعز تيس، والأنثى عنز والواحد شات، الكبشة شات، والنجية شات، والعنشات، شات إذا قالوا فيه شات يريدوا واحدة من الغنم. إذا ضحى بكبشين يعني من الضأن. أملاحين، الأملف هو الأبيض الذي في شعره سود. يعني اكثره ابيض ولكن يخالطه سواد وذكروا ان السواد في مواضع منه قالوا انه ياكل في سواد يعني الذي كرب فمه ويمشي في سواد رؤوس القوائم التي يمشي عليها سود ويأمرك في سواد يعني بطنه الذي للارض ويأمره في سواد أي ما حول عينه الأسود ومع ذلك أطلق عليه أنه عمله واختار الأكران الآدة ان الظائم لا ينبت لها قرون وأن القرونة يتنبت للمعز فالتيس له قرون والانز لها قرون واما الكبش فالعاده كذلك النجف لا يكون لها ولكن قد يوجد ان في الظن عفرا يقول ولا تجب لانه صلى الله عليه وسلم ضحى اما لم يضحي من امته رواه احمد وابو داود المليون حديث جابر في بعض الروايات انه ضحى بكبشيه فقال لاحدهما اللهم تقبله عن محمد وآل محمد وقال للصانع اللهم تقبله عمن لم يضحي من امه محمد فجعله عمن لم يضحي فدل على انهم مع كونهم قد يقدرون ان ذلك ليس بواجب والا لما اضحى عنهم كذلك ضحى عن اهل بيته بكبش اذ دخل في ذلك زوجاته كان له تسعة بيوت ويمكن ايضا دخل في ذلك بناتها في حياته زينب بنته وهي زوجة أبي الربيع وكذلك أم كلثوم وهي زوجة عثمان وفاطمة وهي زوجة علي ومع ذلك أدخل الجميع بأبي كبش أروي عن أبي بكر عمر رضي الله عنهما أنه ما كان العين ضحياً أن الإمام خبت أيرى أن يرى ذلك وأجب هكذا يتركان الأمحية مع القدرة أبو بكر عنده قدرة كذلك أيضا عمر عندهم قدرة ولكن يخشون أن الناس يعتقدون وجوبها وان تركها معصية وذنب فلذلك يتركون الاضحيه احيانا وقد روي ايضا عن ابن عباس انه مره ارسل احد اولاده ابن عمر وقال اشتر لنا لحما من القصابين أبي درهمين أن نأكله مع الناس ولم, ولم يضح مع قدرته وضح ابن مرة بديك الذي هو ذكر الدجاج مع أنه ليس من بهمة الأنعاب ولكن ألي أن أعتقد أنه واجب لكن يترك تركها مع القدره أنص عليه إذا كان قادرا أي عنده قدرة على أن يضحي ذكرنا صلى الله عليه وسلم خطة العيد من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقرب أن مسجدنا وهذا هو الدليل الثنفية يقول وتجب بالنذر إذا نذر أن عليه أضحية فإنها تلزم وتصير واجبة إذا كان قادرا وإلا يقضيها أو في سنة الآتية النذر يأتينا إن شاء الله النذر نظر يكون تارة معلقا و تارة فالمعلق في أن يقول إن شاء الله ولدي، فعلي أن أصحية بتبش أو بتبشين. شوفي يجب عليه الوثاء. هذا نظر معلق. بشفاء ولده أو إن شفيت من مرضي أو يقول مثلا لله علي إن نجحت أن أضحي بكذا وكذا أو إن رزقت ولدا ذكرا أن أضحي كل سنة بكذا وما أشبه ذلك أما النظر المطلق فهو الذي لم يعلق على شيء قال يقول لله علي أن الضحية في هذا العام بتبشي أو بتمشين أو بتايس يجب عليه أو بسبع بدنا يجب بالنذر أهل كول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه أوجب النذر التى من مكلف نفسه ما ليس واجبا عليه شرعا تعظيما للمنذور له هذا حقيقه النذر فاذا اوجب على نفسه لله علي ان اصوم بهذا الشهر لله علي ان اتصدق بمئة أهل الله علي ان أحج في هذا الان أهل الله علي ان أتمر في كل رمضان يسمى هذا نذرا مطلقا أهل الله علي ان أتصدق مثلا كل سنة بكذا أو كل شهر بمعان يسمى هذا نذرا وتجب الأرهية إذا عينها بقوله هذه أرهية هذه نوعه لله اشتراها وقال هذه ارخيه وجبت عليه لازمها يذبحها لأنه انه حد حددها او مثلا اشترى كبشا وقال هذا لله يجب عليه ان يذبحها خصوصا اذا كان ذلك في قرب بعيد الارخاء هذا لله يجب لأن ذلك يقتضي الإجاب يقتضي أنه أوجبه على نفسه كتعيين الهدي الهدي إذا عين فإنه يتعين إذا عشت الله مثلا أنا او أو جمالين إذن قال هذا هدي وكلدهما أي جعل في ركابهما كلائذ وأشعرهما واجب أن يهديهما أو كذلك اشترى عصفا من الغنم أو خمسا وقال هذا هدي وجعل في ركابها كلائذ وجب عليه أن يهدي يعني أن ثم يجوز الحدي وإن لم يفسر معه لما حج أبو بكر سنة تسع أهدى النبي صلى الله عليه وسلم أهدى غنما عشر غنما هو خمسين من الغنم أو عشرين تقول آئشة فتلت لائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم بيده فكلدها وأرسلها مع أبي وأقام قبل المدينة ولم يخرم عليه شيء كان له هذا. فإذا عينها وجبت هكذا قال الشافعي وقال مالك إذا اشتراها بنية الاضحيه وجبات كالهادي بالاشعار ولو لم يكن هذه هذه، ولا هذه اضحيه اذا اشتراها بالنيه انها اضحيه ما كان هذه اضحيه ولكن نيتها فانها تكون اضحيه ويلزمه ذبحها قياسا على الهدي إذا أشعر هارونا الاشعار أنه يشق سنام البعير وإذا بشه الدم أخذ وبارة وبلها في ذلك الدم وربطها في ذروة السنام يسمى هذا اشعارا ولا يؤثر في الإبل الإبل تتحمل مثل ذلك فإذا أشعر الهدي وجب وإذا اشترى الأرخية بالنية وجبات يقول الأفضل من الهدي الإبل وكذلك أيضا في الأرخية أرهية بالابل أي لأنها أكبر ولأنها أكثر لحما أي ثم يلي ذلك البقر أي لأنها تليها بالبقامة وكثرة اللهم أي ثم يباد ذلك الغنم ويتدلوا ابي حديث ابي هريره المشهور ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ارتسل يوم الجمعه يغسل الجنابه ثم راح في الساعه الاولى يعني الى المسجد في الساعه الاولى بالتوقيت الغروبي ويطالب الساعه السادسه أو السادسة أو النصف راحة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه أي كانه ذبحه وتصدق بلحمها فمن راحة في الساعة الثانية يمكن في الساعة السابعة أو السابعة أو النصف فكأنما قرب بكره أي ذبحه وتصدق بلحمها. فجعل البدنه اقدم واكبر واحسن من البقره ثم قال من راح بالساعه الثالثه فكانما قرب كبشا اقرا أي من الظعن ذكر الظعن اقرا له قرون ومن راح بالساعه الرابعه فكانما قرب دجاجه ومرها في الساعة الخامسة وكان ما قرب بيضا فإذا هضر الإمام يعني في الساعة السادسة لم يكتب الذين يأتون بعد ذلك فتحصل أنه بدأ بالإبل ثم البقر ثم الغنم فيكون هذا هذا ترتيبا سبعا يقول بعض العلماء ان هذا في من في من أهدا بدنة كاملة أو حاب كاملة. بخلاف ما إذا أخذ سبعة بدنة، فإن الدم أفضل. فإذا قال مثلا أن أدح هذا الكبش فقال الآخر أن اخذ سبع هذه البجنة وقال الثالث أن اخذ سبع هذه البقرة أقول الذي يدح الكبش كاملا ثم يليه الذي اكتفى بسبع البجنة لأن ذلك لهمها أكثر ثم يليه أنقصهم الذي اختفى بسبء البقرة لأنه أكل فهكذا كذلك نقول ذلك بقرة كاملة أفضل من باب حساب أو من باب حشاد أو الشعة أفضل منه الصحيح أن الشعة كاملة أفضل من السبع سبع بدنة أو سبع بقرة يقول وَلَا تُجِّئُوا مَنْ غَيْرِ هَبِهِ السَّلَاثَةِ أَلِ كَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمه الانعام لما ذكر الحج بقوله تعالى واعلم الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر من كل فج عميق قال ليشهدوا منابعهم يعني بالمواسم ويذكر اسم الله على ما رزقه من بهيمة الأنعام كلمة بهيمة الأنعام تصدق على الابل والبكر والغنم والغنم قسمان الضأن والمعز فتكون ثمانية وهما قوله تعالى ثمانية أزواج من الضعن اثنين ومن المعز اثنين كل عاد بكر أني حرم أعمل أمثين أما اجتملت عليه أرحم الأمثين نعبئوني بعلم كنتم صادقين ومن العبل اثنين ومن البقر اثنين كل عاد بكر أني حرم أعمل أمثين هذه ثمانية ثمانية أزواج وكذلك قال تعالى في سورة الجمر وأنزل لكم من العنعام ثمانية عزواج فعدت ذكر زوجاً والعنى زوجاً في واحد منهم وعلى هذا فالأرهية مثلا بالخيل ما وردت معاني الخيل حلال. ولما قد يكون كثيرا لم يذكروا أنها تذبح في الاضاحي وكذلك الى الصيد لو صاد انسانا ضبيا او وعلا وقال اذبه حتى اضحي لا يشرع لانه ليس من بهيمه الامام التي احلها الله في قوله تعالى أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ أَجِنْتُ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ التي ذكر الله التي هي ثمانية أزواج أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ أَقَدْ يُقَال إن بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ يَدْخُلُ لِي أَكُلُّهُ مَأْكُول أن من البهائم ال الوعول بأنواعها والضباء وحمر الوحش وبكر الوحش ونهوها ولكن أولاً الذي سخر لنا في قوله تعالى في قوله والبد جاءنا لكم إن شاء الله لكم يا خير منك اسم الله على صوات اذكر اسم الله على صواته فإذا وجبت جنوبها فكروا من أواطن المكان أو كذلك سخرناها لكم سخرناها لكم فالله تعالى سخرها ولم يجعلها تنفير كما تنفير الصيود ثم في الايه التي بعدها كذلك سخرها لكم لتكبروا الله فالذب يكون من هذه البهائم التي هي بهيمة العنام يقول وتجزئ الشات عن الواحد وعن أهل بيته وعياله يقول أبو ايوب رضي الله عنه كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار كما ترى هاتف من المجاوة المليوصحها يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته تعرف النشات يأكلها كل واحدة من الغنم. أذكروا الغنم ضأن اسمه كبش. أذكروا المعز تعيش. وأنظر ضنك نعجة وأنظر المعز عنز والجميع شق. فكان بعضهم يضحي أبا ويسمى شات فيها أنه وعن اهل بيته وعياله ولو كانوا عشر أو عشرين يرحي أنهم بأغطية واحدة إذا كانوا في بيت واحد مجمعهم واحد وما اكلهم واحد ونفقتهم من مال واحد أما إذا كانوا تفلقين ولا جهر صار في بيت ولا جهر الثاني في بيت فان كل واحد منهم يضحي عن نفسه هذا هو السنه ذكر ان الناس تباهوا كانه في آخر حياة ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه يقول تباهى الناس فصاروا كما ترى يمكن أنهم صاروا يذبحون أثر يذبحون عن أبيه ثم عن امه ثم عن جده ثم قد يذبحوا شمسين أو ثلاثة أو عشرا من باب التباهي ومن باب التفاخر وهذا كأن فيه شيء من الإسراف ثم ذكروا اباء انه يجوز ان يضحي عن أبيه الميت وفي ذلك خلاف ولعل الصواب انه يجوز يجوز ان يضحي عن الاموات وذلك لان الارضيه صدقه والصدقه تصح عن الاموات كما تصيح جميع النوافل او القربات وقد اتقدم في باب الاتكاف أنه يجوز يجوز أن يهدي إلى أقارب شيئا من القربات فيقولون كل قربة افهأ وجعل ذوابها لحي عميت نفعه ذلك ذكر الله ما جعل أجرع هذا لوالدي نفعه ذلك أرسل ركعتين وقال الله ما جعل ذوابها لوالدي وصل إليه أو كذلك أذبها أرحية وقال الله تقبل عني وعن والدي وجل اجرها لوالديه ورسل اليهما اجرها او اهدى ثواب قراءه قرأ خلفنا سنه قال اللهم اجل اجرها لوالدي فنفعه ذلك فكذلك ايضا الاخيه وقد اروى الترمذي عن علي رضي الله عنه انه قال أنه كان يضحي بشأة ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني أن أذبح له او ان أضحي عنه فكان يستمر على ذلك وذكر ذلك أيضا الكثير من كتب الفقهاء ومن اشهر كتاب المنتهى وشرفه وشرفه الإتقان وشرفه ونقول ذلك ايضا عن شيخ الإسلام السيميه أنه يجوز أن يضحي عن الميت وأنه يصل إليه الأجر كما لو أجر له صدقة جارية ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رغم بالصدقه الجاريه بقوله اذا مات من ادم كم تعامله الا من ثلاث صدقه أو او علم تبها بها او ولد صالح يدعو له فالانسان اذا وصفه من ماله فقال في اجره هذا البيت او هذا الدكان ارخيه مستمره على الدوام أعلي وعلي وعلي أو عني فإنها تنفذ وذلك لانها من جولة الوصايا التي ينجب للوكيل أن يكملها وأن يوفيها ولا يجوز له أن يتركها لأنه موصى ومأمور بأن ينفذ هذه الوصية يقول وتوجئ البدن او البقره عن سبعه اهل حديث جابر السابق هل يشتركون سبعه ا في الهدي اذا كان عليهم هذه التمتع وهذه القران سبعه في جمل او في ناقه او في ثور او في بقره وكذلك نظاهي السبعة يكوننا في أرهيا والله أعلم أسوأ الله الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على رسول الله أما بعد قال الإمام ابن عبد القوي رحمه الله في منظومته فصل في الأذان والصلاة النافلة وقراءة القرآن والصلاة الجمعة ومثل المؤذن يقول إذا ما سمعته وحوق الإذا حيعل تثاب وترشد وعند فراغ منه فاسأل وسيله لخير الورى تؤت الشفاعة في غدي وبعد الندا قبل الاقامه فدعوا يجاب الدعاء في ذا بغير تردد ومن خيره ان تسال العفو يا فتا وعافيه, وعافية دنيا واخرى الاجهد وفضل اذان المرء يعلو امامه وقد قيل ذا بالعكس فاختر وجودي وافضل نسل المرء ليلا ببيته فقم تلو نصف مثل داود فاسجدي ولا تخلين الليل من ورد طائع بحزبك تتلو فيه سرا تجودي وإن شئت فجهر فيه ما لم تخف أذن لإبعاد شيطان وإيقاب رقد